لله الحمد لله وكفى على عباد الله الذين الحمد على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين والملئ الاعلى يوم بعد اخواني واحبابي في الله هنبدا ان شاء الله باذن الله بدرس التفسير سوره النبأ المره الثانيه في المره الثانيه في ايه بقى المره الثانيه في المدرسه بتاعتكم يلا هنبدا بقى بالمدرسات بتاعتكم عشان ان شاء الله التعليقات القيمه يعني نخلص النهارده ان شاء الله باذن الله الجزء الباقي منها مريم المسلمة مريم المسلمة يعني النقاط يعني شدتني في التعليق بتاعها اول حاجة كلمة التدرج في اسلوب مواجهة المعالب يعني كلمة التدرج التدرج دي ازاي كده لما كنا بنقول في دارة سورة مريم جمعة اللي فاتت وسيدنا ابراهيم بيقول لابو يا, يا, يا ابتي يا ابتي اربع مرات يا ابتي كل مرة كأنها كانت في جلسة يعني مش شرط يكون كله كان في جلسة واحدة. يعني احنا مش بنكمل التدرجة مهمة جدا. ان زمان كنت لما اجاد واحد وها لسه فقول الكلية ممكن نشد مع بعض في الكلام فاخلق بعد المرضية اتعلم من نفس اوي. اقول طب انا ليه ما بدأتش مع واحدة واحدة. في حتة التدرج والحلم. وان احنا ما نتنفسنش على المدعوين. يعني واحدة دايقتك ما تقوميش مخنوها منها بقى ما تنتقميش منها انك تقول لها خلاص انت حرة وانت لت... لا. لازم نحافظ للنهاية على الرحمة والحكمة لما بو قال له لارجمانك قال سلامه يعني يبقى اذا فكره التدرج في الدعوه دي حته مهمة جدا نوطن نفسنا على الاستمرار يا جماعه يا اخواننا مفيش حاجه سهله يا جماعه الدنيا عايزة ثبات نفسي مشكلتنا في مصر ومشكله الملتزمين ان هم شغالين على الانفعال النفسي لما اسخن اشتغل انما لو بردت ما اشتغلش لا احنا عايزين ثبات نفسي سخن ما انت السخن عندك ظروف ما عندكش ظروف احنا منطقي طيب برده مريم اتكلمت على التفكر في نعم الله وما وراء النعمه يعني ما على الله سبحانه وتعالى وللت انها معا ربنا اي اي اي وكلمت برضو على ان ان احنا نعيش بقلبنا مع الضارة ولكن بالعمل وليس بالمشاعر يعني بتعلق على جزاء من ربك حسابا وجزاء وفاقة ان القضية قضية تعمل مش قضيه مشاعر يعني او كسبت في ايمانيه خيره القضيه مش قضيه انت لو عندك مشاعر تجا الاخره قد ايه في الشغل قد في المشاعر في الشغل ولا لا يبقى القضيه يا جماعه ان ان الدين هم ان الدين ان انا انتهب عندك ثواب عبودية ودعوية في حياتك وثوابت في حفظ القرآن وطلب العلم في حياتك وده الدينة جماعة الثوابت العملية وليست المشاعر المتقلبة طيب برضو علاقت باعة لقول الله رب سماوة الارض وبينام ورحمن في حتس ان احنا سنرى رحمات مذهلة يوم القيامة يعني بصراحة جماعة تعليقات طيبة التعليق بعد كده يمامة المسجد بتعلق على قول اللعمه يتسالون عن نبا العظيم ف يعني النقطه اللي عجبتني في التعليق اللي هي حته إن, ان المفروض ان يكون في حدث قوي غير الناس وان الجمعيات الخيريه دلوقتي شغاله على صنائع معروف الدنيا مش على صنائع معروف الاخره يعني احنا قاعدين ناكل الناس احنا عارفين ان هم ما بيصلوش احنا عارفين ان الزنا منتشر عندهم احنا عارفين ان الزنا المحارم عندهم احنا عارفين ان يعني مع يعني بعض طبقات الفقراء بيلاقي كوارث يا جماعة انتشارة لا يتخيلها احد يعني الكبائر بتاعت الشباب دي مانجش حاجة فيها حاجات من اللي شعار اللي هي شعر الجسد يعني هي بيجوز باي حال من احوال انت جماعات خيرية كبيرة كلها هماها واخراج الناس من هم الدنيا وتركهم يلقونا في النخل الـ الـ الـ الحاجة اللي في الرسالة دي ايه ان فكر جميل بقى ان كلام على الاخرة يبدأ يصمر في حياتنا الرؤية يعني ايه عندنا الرؤية يعني ايه باتوا يقول ان الجماعات الخيرية ديت بتعالج صناعة معروف الدنيا طب فين صناعة معروف الاخرة هو احنا بنسمن الناس عشان يترموا في النار ناس ما بتصليش عشان يترموا في النار يبقى فين الجزء شهد الدعوي حتة النازل يكون حداث قوي غير الناس يعني شغلنا ضعيف شغلنا ضعيف فلن نجمع عليه لان هم الاخر ضعيف لما هم الاخر زاد في النبي عليه السلام صرخ على جبل الصفا ووضع اصبعي في اذني وقال يعني الخطاب الشاهد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا اللي يعني قال لهم فيه انه يعني النذير اللوريان او الذي يصرخ فيهم ويهو يلحق يعقوبة الزنوب بتاعتهم تلحق يعني الناس في خطر حقيقي الناس في خطر حقيقي بسبب الزنوب بتاعتها يبقى لازم القوة فضل الاكراشين كده يا اخواني اخواتي انا بحس ان الجزء التلاثين ده حرب يعني ايه حرب فعلا تحس في جو معركة عارفين رشاش واحد يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب هو من اول عما يتساءلون لحد من الجنة والناس تحس ان الرشاش تفتح وقت يضرب يضرب يضرب يضرب تحس ان طلقت ارب جيش غال يعني الجلد الثلاثين فعلا حرب يعني النبأ والنزعات حرب من اجل اليقين بالدار الاخرة الحرب دي بتلاقي الصورة اللي جات بعدها عبس واما من جاء كاس عبا ويخشى يبقى اخيرا طلع نموذج اللاجاي عشان الدين يعني في النبأ والنزعات في النبأ النبي عليه السلام واقف يسرخ في جبل الصفا ويقول يا ناس تبوا إنه دعات النبي عليه الصلاة والسلام وقف يصرخ في المدينة المنورة في التلت الأخير من الليل ويقول يا ناس أقفوا صلوا من إيدين ربنا ال ال ال يبقى النبي هو اللي نازل هنا والنبي هو اللي نازل هنا في العبس النبي هو اللي نازل هنا الناس بيقول الناس جاي علي اما من جاءك يسعى هو يخشى يبقى احنا لازم نتعب الاول مع الناس تعب النبأ والنزعات عشان تثمر اثمار عبس ان بقى فيه راغبين في التربية ان بقى فيه ناس طلبة للتربية يعني احنا الوقت عادين نقول مين يا جماعة يعرف الناس على النت ان في مثلا يوم ايماني عاملين ويوم عشورة مثلا يبقى احنا اللي عادين انزل للناس ونعمل لهم جولات لو احنا اشتغلنا صح واقبلنا على الضالة الاخرى بقوة هيجي الوقت للناس يلي هتيجي وتقول يا جماعة ربنا يا جماعة ما تتبوناش الواجه اللي شي كاي بحيث ان الجزء الثلاثين ده حارب لا مثلا بصورة التكوير ايه ايه صوره اذا الشمس كورت بعدها اذا السماء انفطرت صوره الانفطار وبعدها صوره المطففين وبعدها صوره الانشقاق اذا السماء انشقت فالمطففين اللي بيتكلم عن سوء الموازين عند الانسان مش بس الموازين الزيت والسكر وموازين قدر الدنيا وقدر الاخره الثلاثه صوره المطففين محطوط قبل صوره الانفطار وبعدها صوره الايه دي بتقول اذا السماء انفطرت ودي بتقول إذا دي السماء انشقق دي بتتكلم عن الاخرة ودي بتتكلم عن الاخرة وما بينهم بيتطحن القلب المطفف بتاع صورة المطففين اللي متعلق بالدنيا يبقى ربنا لما عالج قضايا الدنيا في القلوب بتاع صورة المطففين حطها ما بين قبلها صورة عن القيامة وبعدها صورة عن القيامة أنا بحيث إن الجزءítulo overst له حرب حتى لسه عمل بحث من ايام اسمه simple-معارك في الجزء 30 او الموجات العشر في الجزء 30 او الجاولات العاشرة ان الرجال الثلاثين ده عشر موجات يعني الي النبقها او نزعث وعبس عن موجة تكوير والانفطار والمطفيفين وللانشقاك حندوقا التارق والغاشية والاعلاء وال... و... يعني تحس ان ايه إن كل مجموعة والبروج ان كل مجموعة الصور عبارة عن موجه عبارة عن معركة بتحقق اهداف في القلوب ايه المعركة بتاعت النبا ونزعاته عبس معركة جاء كاسعة وهيخشو ان يبقى فيه ناس بتتحرك عشان نديه الناس مؤمنة ان الدين خطير لدرجة ان لازم نتحرك عشانه يبقى طب ايه معركة الانفطار والانشقاق والمطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ان الناس اللي ما هو تنافسها عالدنيا مش مدركة الاخرة عظيمة قدية مدركه الجنه خطيره قد ايه يبقى اذا الجزء 30 ده حرب فعلا خطيره جدا والمقصود يا جماعه ان احنا نخرج برؤيه أنين الأقصى أنين الأقصى أنين الأقصى <تصفيق> بتقول بتقول ذلك اليوم الحق التعليق ذلك اليوم الحق فبتقول اي الذي يظهر فيه الحق فلا مجال الباطل فيه يعني في هنا يا من تعليق ربط ما بين ذلك اليوم الحق وما بين قضيه الحق والباطل وما بين قضيه الحق. يعني قالت لك ان ده اليوم بتاع الحق يعني ايه زي قول الله كده مالك يوم الدين في الفاتحه بعض المفسرين قال لك يعني يوم الدين يعني الوقت مثلا يقول لك ده يعني ايه يعني اللي مع هو اللي الناس بتحترمه مثلا يقول فلوس يعني ايه يعني اللي معاك قرش تسوى قرش معاكش قرش ما تسواش لك ده ده عصر المراكز يعني ايه يعني اللي له قريب شرطه ولا ضابط شرطه ولا لواء بدنا بيقول لك يوم الإنما بقى ملك يوم الدين ده يوم الدين يعني يوم الدين يعني اللي معاها دين هو الدين واللي بيرفع ويخفض في ذلك اليوم يعني اللي بيحل ويربط اللي بيرفع ويخفض يوم القيامة هو بإذن الله صحيحة ألاو الدين فعايزة تقول أنه الأقصى أنه اليوم الحق يعني اللي وقف مع الحق مهما كان مور اللي وقف مع الحق مهما كان ثمن وخالي اللي جاهر بكلمة الحق مهما كانت صعبة مهما كانت في وجه ظالم متكبر هو ده اللي هيكسب في اليوم ده فده تعليق برضو يعني ايه ربنا يوفق قيان يا من تظن ان باطلك سينتصر لا سبب الله يذكرك انه لا ينفع حينها الا الحق جميل جدا يبقى كده المشتاق المشتقة للجنة يعني بتقول انا لما تدبرت في نبيتين في احقابة وتذكرت خلود الكفار في النار استشعرت ان اكبر نعمة في حياتي اني خلقان له مسلمة جميل اوي اني فعلا وانت يعني, يعني ده احساس احساس كل احساس قلبك مع كل ايات النار في القرآن مع كل ايات النار في القرآن الحمد لله يا رب ان انا مسلم الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة على ناية المشتقة للجنة على العذاب النفسي في آيات النار والنعيم النفسي في آيات الجنة آآ آآ ان الموضوع مش بس مادي ولكن العذاب النفسي اللي هو أشد من العذاب الجسدي والنعيم النفسي أشد من النعيم الجسدي جميل جدا في بقى قلبي للإسلام سمر قلبي للإسلام آآ آآ يعني علقت الكلمة اللي يعني كلمة شدتني في تعليق بتاعها بتقول آآ آآ هي الحقيقة مشاعر الفرح والحزن هي الحقيقية يومها اما مشاعر الحزن والفرح الان مشاعر بتروح وتيجي هي برضو بتعلق على كلمة ذلك اليوم الحق ان, إن الحق بالمعاني الحق الثابت ان مشاعر النهاردة بتروح وتيجي يعني انت النهاردة فرحانة وطيرة وجوزك تقدملك وطيرة في السماء بكرة ممكن تطلق من بعض مثلا ربنا يحفظكم جميعا ويحفظنا جميعا وتبقى ميتة بعد ما كانت ممكن واحد طرحا ابنه وبعد سنتين منه يموت ويبقى سر حزنة حياته وقطمت قلبه وسطة الحياته يبقى ذلك كلامه الحق ان مشاعر الدنيا مشاعر بتروحه تيجي مشاعر ماش داينة انما مشاعر الاخرى مشاعر دائمة وثابتة ومستقرة من ضمن التعليقات تعليق سمح الشربيني يعني رؤية مشاهد من القيامة ودلال خدرة الله في خلقه وما فيهما من العذاب والنعيم لذاك الاوخرا في بقى رايحين الامل رايحين الامل يعني... يعني اعتقد ان رايحين الامل ده اسمه منفصل يعني اعتقد ان هو اسمه منفصل لبعضه المهم يعني التعليق اللي اتقال تحت عنوان رايحين الامل اني لابسينا فيها احقابة انا سعيد اه جماعة بالايات اللي علاقيت معكم سعيد جدا والله ربنا يسددنا يعني فعلا انا جماعة يعني انا عايزك تؤمن وعايزك تؤمني ان انت الحل انت الحل يعني ايه يعني في مرضين مدمرين في عند الاخوه والأخوات. المرض الاولاني مرض الحلول السحريه يعني يعني مرض الحلول السحريه مثلا اخوها مش ملتزم جوزه مش ملتزم ابنائه مش ملتزم هاتوا شيخ هاتوا له شيخ آه, آه, اه يبقى ايه هاتوا شيخ يعني هاتوا له حد يجي يكلمه حد يجي ياخده الجامع المرض الثاني مرض قعده الوعظ القوي هاتوله دايما احنا مشكلتنا ان احنا فينا ان اتربط على ان احنا دايما نلاقي مشكله درس قوي الناس ما بتصليش عايزين نعمل درس الناس ما بتصليش عايزين نعمل درس الاخوه مش عارف عايزين نعمل درس قوي سخنا يا شيخ اديلنا درس سخن يا شيخ يا جماعه يعني انا عايزكم تدركوا سيدنا ابراهيم بيتكلم في صوره مريم وبيقول يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابت سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بيحفي سيدنا ابراهيم كان من قلبه يعني ان انت تتعلمي تتكلمي من قلبك يا اخوانا مش هنفضل معلقين حياتنا على ان حد من الشيوخ ييجي يحللنا مشاكل حياتنا كلها وان ينزل دار في سخن كل يوم يفضل ما خلينا سخنين يا اخوانا يعني انا عايزك تؤمن ان الحل انت الحل بس عيشوا بقلوبكم عشان كده المعهد القرآن الدعوة هدفه ايه هدفه ان انت تتبني وانت تتبني عشان انتو تغيروا الواقع انما نفضل طول حياتنا منتظرين الوعظ القوي عشان يغير ده كلام بصراحة الكلام صعب جدا رايحين الامل بتقول في لابسينا فيها احقابة بتقول ايه دي مرعبة في يعني ربنا اشهرنا من ان فكرتني بالناس اللي في السجون والمعتقلات بيستنوا بفرغ الصبر المدة في انتهي وبتحكي على حد سنة من غير اي تهمة جات له جلطة ومات فبتقول ده اللي اتحكم عليه ب15 سنة في الدولية امال اللي اتحكم عليه بحقبة في جهنم ده, ده هيحصل في ايه يعني ربنا يعفظنا يا رب فده ايه يعني يعني وصف فعلا ايه مرعب لهبثينا فيها احقاب ربنا احفظنا يا رب طيب يعني برضو عنا لقيت رايحين الامل تعليق جميل بتقول ان كلمة كلا, كلا سهلمون فبكلا سهلمون كلا الشديدة مع ذلك لم تقل مباشرة يعني مش كلا ان يوم الفصل كان ميقاطع هي بتقول مثلا ايه الذي فيه مختلفون كلا ان يوم الفصل كان ميقاطع تخيالي كده لو كانت الصورة ماشية بالسياق ده اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مخت كلا ان يوم الفصل كلا إن سيعلمون ثم كلا سيعلمون او كلا ان يوم الفصل كان من قطع ما ان في مشكلة بالعكس كنا حاسنا ان الكلام انما بتقول ان ربنا ما قالش كده ربنا قال كلا إيه إيه سيعلمون ثم كلا سيعلمون ها ألم نجعل الارض من هذا والجبال اوتادة وخلقناكم ازواجة يعني أصلاحة ايه ازواجة عارفين يا جماعة زيقول الفتحة كده ربنا بيقول الحمد لله كان ممكن ربنا والحمد لله وخلاص ما انه يتكلم يعني انما ربنا قال الحمد لله ليه لانه رب العالمين لانه الرحمن الرحيم لانه مالك يوم الدين فكان انه ربنا يعني سبحانه وتعالى بيفهمك ليه الحمد لله كان ممكن الحمد لله وهي كده اللي مش عاجبه يترمي في جهنم فهي عايزه تقول كده ان كان ممكن من اولها كان لان يوم الفصل كان مقاطعه اللي مش عاجبه يروح جهنم انما ربنا من الاول بيفهمك ليه شوفوا معامله ربنا معانا قد ايه جميله بقى شوفوا ربنا قد ايه معانا المشتقى للفردوس يعني برضو على التعليق جميل على قول الله ذلك اليوم الحق قالت يعني كل ايامنا مزيفة ما تستهلش ان احنا نضيع اخرتنا علشانها يعني كلمة مزيفة دي كلمة كويسة شددتني وشديني بردوسة تخدمت نفس كده الزيف في كلمة انه يوم نعرف فيه من هم اهل الامان الحقيقي واهل الامان المزيف يعني بتقول الدنيا دي مزيفة يعني فلصه وفي ملتزمين مزيفين يعني ملتزم مزيف يعني انتوا عارفين ورقه العمله المزيفه كده اللي انت بتتعامل معاهم بتاريخ انها ورقه ب جنيه وانت اصلا لو اتسجنت هتتسجن بسبب الورقه ديت في ملتزمين falso يا جماعه وفي ملتزمين بحقه حقيقي فهل انت ملتزمه falso ولا ملتزم بحقه حقيقي فبتقول ذلك اليوم الحق يبقى الكلمه دي بتعلمك ان مش هينفع يوميها التزييف مش هينفع ما الحق فلازم من الوقت ما تبقاش ملتزم مزيف ما تبقاش ملتزم مزيف يا جماعة انا مش عايز اقولوك ان يعني 5% في الماء من الاخوة لا ما بيصالوش الفجر اخوانا يعني 50% الاقل من الملتزمين والملتزمات لا بيصاليش في الجامعة اصلا استنفار من اجل مهاجئة ما يحدث بتعلق المشتقل الفردوس ان هي بتستخدم كتير او كلمه يا ريتني فهي مرعوبه قوي من كلمه يا في القران من كلمه يلا ليتني كنت ترابا فبتقول انا على طول في الدنيا يا ريتني عملت يا ريتني ما عملتش يا ريتني اللي هيقول كتير في الدنيا يا ريتني يخاف انه يقولها يوم القيامه كتير برده افصل من دلوقتي افصل لطريق الدين من دلوقتي وبننتزع طبعا التعليق بتاع الالتزام الفلص الالتزام الحقيقي هنعرف منهم اهل الايمان الحقيقي واهل الإيمان المزيف سمر بقى قلب علاق التعليق تاني على اه للطاغينة ان احنا لما كنا كلمنا ان الطاغين يعني فيه طغيان ففوض الطغيان يواجه بالاستضام لا مواجهة الطغيان بالدعوة يبقى دي نقطة ايه مهمة جدا ان احنا اخواننا منهجنا ليس الاستضام وانما منهجنا هو الدعوة واخدوا بالكه طب يعني نسكت لا كلمة الحق فوجر الظالمين مهما كلفنا هذا ولكن فيه فرق من الجاهر بكلمة الحق فوجر الظالمين وبين الايه ااا وما بين الاصطدام وبين الاصطدام ما يونس ما هي يعني بتقول علقت تعليق جديد بصراحه يا جماعه بتقول لا اسمعونا فيها لغوا ولا كذابه بتقول الواحد حينما يضيق صدره بسبب كثرة الكذب والخداع في هذا الزمان يتذكر الجنه ان لا اسمعونا فيها لغوا ولا كذابه فعلا يا جماعه في كتير جدا جالها اكتئاب بسبب الموضوع ده بسبب كثر الغش كثر الخداع <تصفيق> بسبب ان واحد ضحك عليها ضحك عليها وخطبها ثم مثلا رماها بسبب مثلا حد خدعه مثلا وكابلوسه بسبب مثلا كده رأى يعني الدنيا كده الدنيا ما يفعلها يسمعونا يا سبعونا يا سبعونا ولكن ذا بقى فيه ناس جالك بسبب قطر الغش والخداع اه اه مفي مفيش بقى في حيان من الصدق والطهارة تنتظركم في الجنة يعني دي يبقى فهمنا بقى الوقت جماعا إيه لا يسمعونا فيها لغوا ولكن ذا بقى إيمان حامد علاء تعالى حضائق وعنابة كواعبة اترابة كأسا ضاقة ان زي ما تفننوا في النعيم في تفننوا في, تفنن في العمل الصالح كيف تفنن في النعيم ام البراء او ام براء يعني علاقة تعليق مؤلم على ان ربنا لما ذكر في صورة النبأ قال ان يذكرك كل شيء بالله فلا تنسى الله حنتذكر اي شيء بتقول النبأ علي السلام نجي لوحده في قريش باكملها ونحن غذاء غذاء السيد لم نفعل جزء صغير منه يبقى يا اخواننا هو ده معنى اين دعاء الاقوياء اين الدعاء الاقوياء فين اصحاب الرساله يا جماعه فين اصحاب الرساله اللي يشيلوا الرساله النبي كان فرد وقلب مكه كلها بسبب قوه الدعوه بتاعته عليه الصلاه والسلام فاين اصحاب الرساله في في حياتنا عشان نقدر نتكلم بقى طيب صديقه القرآن بصراحه بعثت بره تعليقات قيمه زي تعليقاتكم يعني بتعلق بتقول يعني ايه قلم نجعل الارض مهادة والجبال او تدحي داشتها قالهم قلم نجعل عملت لك فبتقول ولا المثل الاعلى يعني ان الاديو تفكرها ام جحت ابنائها فضلها عليهم بعد عمر طويل بقى وتضحيات فظلت تقول انا مش, مش انا اللي سهرت عشانكم مش انا اللي تتعبت عشانكم مش انا اللي تحملت كل حاجة عشانكم فساعتها اتفتت تتفتر القلوب للموقف ده فربنا كأن كلمة قلم نجعل الارض هذا والجبال ده بعد كل ده ليه يعني انت كل ده وقلبك بلانش كل ده وقلبك حجر فيعني تحسي بعد كل اللي عملته عشانك ده بعد كل اللي عملته يعني معنى بصراحه يا جماعه فعلا جزاها الله خيرا بتقول برده يعني كلمه طيبه بتقول ذكرت أعدت كلما ذكرت اعده كلما ذكرت اعده عند بقى ذكر الجنه والنار يعني بتقول ايات بقى اعده بقى ايه عند ذكر الجنه والنار فعينما انظر الى السماء وانا اعتقد ان هنالك الجنه قاعده انظر الى السماء وردد في نفسي هنا الله عز وجل على عركه والبيت المعمور والجنه اسمعوا بقى فلا اريد بعدها ان اعيد بصري الى الدنيا القبيحه فلا اريد بعدها ان اعيد بصري الى هناك قلوب تربت على النظر للسماء وقلوب تربت على النظر للنساء ان في قلوب تسكن في السماء بقى. فلا اريد بعدها ان اعيد بصري الى الدنيا القبيحة جميل جدا اسماء ابراهيم علاقت على الوصول للخالق من المخلوق دفتة جميلة جدا يعني إن, ان احنا عايزين نوصل للخالق من المخلوق طيب اخواني في حاجات تانية برضو وصلت لنا رضاك ربي غاياتي رضاك ربي غاياتي والحاجة الممكن الجديدة في رضاك ربي غاياتي انها عملت مقارنة ما بين ايتين ما بين ايت لا يذبقون فيها بردا ولا شرابة وما بين ايت وكأسا ضهقة يشربوا ايه؟ يعني يبقى اذا المقارنة بتفوق اجماعة المقارنة بين إيه إيه وساعة في الجنة ودق جهنم المقارنة بين لبس الجنة ولبس النار قطعت لهم ثيابهم من نار انما هنا من صندس واستبرك المتقابلين المقارنة بين شرب الجنة وشرب النار يسقون من رحيق المختوم ختموها ميسك ده شرب الجنة هم الشرب النار اللي حميما وغساقة المقارنة ما بين اكل الجنة واكل النار هنا غسلين وصديد وحميم ولا بالله وهنا بقى عكسك الجنة هنا بقى ايه ينظر للطاير فيسقط مشويا امامك يعني ازاي بقى اجماعة ان الفرق من الجنة والنار مش الفرق من فندق سبع نجوم والسجن الحربي لا الفرق من الجنة والنار اخطر من كده مليار مرة رحمك رضاك ربي غاياتي كذاك الله خيرا جنة الدنيا دار الارقم برضو في تعليق قيم هنا جنة الدنيا دار الارقم ان يعني, الفصل يعني الفصل بين الظالم والمظلوم يعني المظل ونحن ضرر مسلسل الظلم لم يترك بقعة من العالم وجاء الحديث عن مقاب الظالمين يبقى اذا دي نقطة مهمة برضو على اللقات عليها جانب الدنيا ده للارقام النقطة التانية ان الرحمة التي وسعت كل شيء سيأتي وقت تعطى لقوم ويمنحها اخر يعني الرحمة فرصة محدودة يعني ايه يعني هي عايزة تقول ايه الرحمة فرصة محدودة يعني ايه يعني زي بالضبط كده زي بقى ايه يوم نطو السماء. يا زوانات السماء عرض مؤقتة هتفضل مفتوحة كده 24 ساعة تبص مشاهد قدرته الله وفي لحظة تتقفل فبتقول بقى ان في لحظة رحمة ربنا تتمنع الناس خدها ناس ثانيين معنا جميل بتقول في النهاية انا قررت ان يكون عندي وقت للتدبر لاني شعرت انها بدأت توصل القلب بالخلق يا بغتك لو صدقتي الوعد زي ما سيدنا عيسى ربنا سبحانه تعالى قال عنه ايه قال عنه في صورة مريم انه كان صادق ال وده كان يعني العلم من أسفل الاستفاء ربنا لي عشان كده وكان رسول النبي إنه كان صادق الوعد. في رسالة من مروى محمد يعني بتقول تكبر المكذبين وأعراضهم عن الحق وطاعة الله يكون جزائهم النار. أعراضهم عن الحق وطاعة ربنا بيكون جزائهم النار. وطاعة المتقين والتماسهم أمر الله بيكون جزائهم الجنة. فيها حضاقة يا رب يعني اللي ربنا يحفظك يا جماعه ويبارك فيكم انا بس النهارده ما قررتش ان انا معظم التعليقات اعديها لان انا بصراحه لقيت ان هي تعليقات قيمه وفيها معاني جميله وانا عايزكم تبداوا تعيشوا مع الجزء 30 بصوره ايه وفيه شويه ان شاء الله المره الجايه هتبقى سوره النزعات ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى المره الجايه سوره النزعات اللي هيحضر منها كتير يا جماعه ان شاء الله باذن الله لا سورة النزعة تتحضروا النص الأولان يتحضروا لحد آيات آآ آآ يعني قول الله سبحانه وتعالى ثم أدبر يسعى فحشف نادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذها الله ونقال الأخيرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى يبقى نحضر الآيات بتاعت النص الأولاني من سورة النازعات لحد إن في ذلك لعبرة لمن يخشى آآ آآ ربنا يسددكم الجماعة وفضلوا منه اللي أنا سمع أخبار كويسة وسمع أخبار كويسة في السكاشن وسمع الناس مهتمية فضلوا منه اللي ومندمجة ومقبلة إخوانا اللي اتأخروا بس يعني في الدخول أنا مش عارف اتأخروا ليه يعني المفروض أن يعني المفروض أن أنت يعني سبع نص تكون جاهز بإذن الله ربنا يسددكم ويبارك فيكم انا هسيبكم بقى ان شاء الله بإذن الله خمس دقائق عشان ندخل على اول اية كلمة عن الجنة في القرآن في صورة البقرة واتوبه متابعة بأن... هسيبكم بقى وفن ورحمة الله طيب ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يلا ننطلق بقى اخواني مع يعني الدرس الحبيب إلى قلوبنا جميعا مع درس العظيمتان مع درس الجنة ونار مع درس اللي بيجمع ما بين تفسير القرآن وما بين ايات الجنة والنار يلا يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا المعهد القرآن الدعوة يا رب ربنا يفقنا في القرآن والسنة ربنا يفاهمنا القرآن ويفاهمنا بالقرآن يلا رجالة يلا كلكم رجالة طبعا يعني الاخوات والرجولة بي عن البطولة يعني قال تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات انهم نتي تجري من تحتها الانهار كلها رزقوا منها من وله في ضموره قول تعريف من مشهد الجن اول مشهد من مشاهد النار في القران خدناه المره اللي فاتت وقودها الناس والحجار كلمه تخلع اول وصف للجنه كلما رزقوا منها من ثمرات الرزقه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتى به متشابهه واتى به متشابهات شوف ازاي انها كلمه تخليك تطلقي الدنيا بالثلاثه وتخليك تكبري على الدنيا اربعا كثلات الجنازة لوفاتها هنشوف الوقت يا جماعة السؤال الاولاني اللي احنا عايزين اه يعني اه اه السؤال الاولاني اللي احنا عايزين هو لكم حضرتم ولا ما حضرتوش يا الله ردوا عليها سريعا حضرتم ولا ما حضرتوش ايه انا اول اخت ردت وجميل ماشي بين الفاصل الله, الله اكبر صراحه تؤدي يا ليه حضرنا جميل جدا قرانا ماشي جداً. الحمد لله يا رب ليك الحمد يا رب دايما حضرنا ان شاء الله <تصفيق> ان شاء الله نعم الحمد لله الله طيب وباقي البشوات فين الحمد لله نعم الحمد لله الحمد لله ماشي فين باقي البشوات يعني ما شاء الله احنا العدد اللي معانا دلوقتي بقيه فين يا جماعه نعم أول يوم لي بالمعهد طيب جميل ألف يعني مبروك و... يعني الحمد لله على السلام وربنا يجعلك كده إن شاء الله بإذن الله يعني من نشطاء هذه السفينة المباركة ولم أكن أعلم ماشي خلاص أه بالتحضير ماشي أه خلاص أمين ماشي أمين إيه وكده خلصنا خلاص أول يوم برضو ماشرة ماشي <تصفيق> الإخوة ماشاء الله الإخوة ألبت على أمين إحنا يعني ماشي يا جماعة خلاص انا مش هزا حاجة اكتر من كده بس المفهودة يا جماعة ان انا الوقت يبقى عدد الناس اللي عاد قدامي يتقال انكم حضرتهم معقولة ما حضرتوش يا اخواننا يعني لا ايه ماشا ابو مالك ربنا يبارك فيك حبيبي ربنا يحفظكم يبارك فيك خلاص يا جماعة الوقتي احنا مع اول تعريف قرآني بالجنة اول كلمة فيه وبشر اول كلمة فيه وبشر بشر البشر دي جم البشرة ان تتحرك البشرة بالابتسامة والفرح يعني كأنه ربنا بيقول افراحه افراحه وسط هموم الدعوة اللي انتوا عايشينها افراحه اليقين بالاخرى بيملى القلب بالفرح يا بنتي وسط هموم, الـ الـ الـ الـ وسط هموم الدعوة يا جماعة صورة البقرة صورة بناء الدين وسط قصف رهيب من المنافقين والعلمنيين والمحاربين للدين واعداء الدين والمحاربين بالشبوات والمحاربين بالسيف صورة البقرة ربنا بيقول فيها بشر خلوهم يفرحوا يفرحوا ليه باليقين بالجنة يبقى اليقين في الجنة هيملى قلبك فرح حد ايه اليقين في الفردوس الاعلى وعين تسنيم وعين سنكبيل والشرب من ايه لنبع السلام ونور كوثر الي يقيم بالجنة هينبى قد ايه عشان كده احنا بنركز الوقت على الدار الاخره سواء في الجزء ال30 في الجزء القراني او في الجزء او في كتاب العظيمتان اللي هو جزء الدعوه في المات بنركز على الدار الاخره لان لو ارتبطنا بالدار الاخره حياتنا هتتقلب يا جماعه باذن الله اصحى على مبشر الذين امنوا يبقى افرحوا وسط الهموم ديت يبقى حياه القلب مع الاخره طورت الفرح الناس مكتئبه بسبب الدنيا يا بسبب الدنيا مهمومة ان هو ربنا بيقول انتوا فرحهم وابشروا بالجنة التي توعدون بسبب هذه الاعمال الصالح يبقى ولا فرحة اول كلمة في اول اية عن الجنة في الكرآن افرحي ابشري ابشر وابشر اه اه خلاص يا أخواني في لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يسير ولا تعصر يا رب يا رب الله مامين يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله المستهى اللهم المستهى خلاص جزاكم خير khair يا الله państwo معي بقى عشان الوقت هطلب منكم ان كل واحد منكم كل واحدة منكم يجيب لي اعلى المعاني اللي عاش فيها في هذا الفصل اه اه واقفنا عند ان لو لو حد بيكلمنا الوقت عن الشواطئ وعن المنتجات السياحية هيبقى لبنا مشتاء وعايزين نعرف التفاصيل لو انا رحت فندق عشر نجوم واحد اكلمكم بقى عنه هتبقوا قاعدين متشوقين لو انا قلت لك الوقت انا كنت في زيارة ملك من ملوك الخليج او امير من امراء الخليج ودخلت الاصر بتاعه هتوري لي كان شكل الاكل ايه وشكل الستير ايه وشكل القوض ايه والانتراهات ايه والجاليري ايه والكل ده هتبدأوا ان كنتوا تسألوا عنه يا اخوانا الوقت ربنا بكلمنا على الجنة مش مشتاقين ازاي قلبك ما تحركش ازاي دي كارثة لو انا مسافر امريكا قلت لك انا اجيب لك بدلة جديدة في احدث موديلات امريكية هتفضل اعتفكر يا طرى البدلة يبقى شكلها ايه يا طرى واشتا ايه يا طرى لنا ايه يا طرى الموديل والاستايل بتاعها ايه الوقت يا جماعة ربنا بكلمنا على الجنة مشت مبشر الذين امنوا وعملوا مفيش بشر من غير عملوا وعملوا الصالحات مش عملوا بس صالحا اجتهدوا في الاعمال الصالحة اجتهدوا في ابوان الناب الاعمال الصالحة المخلفة يبقى عروض ايه عن الجنة كأن الايه بتقومتك غير ما تنطلب فيه غير ما تعيش معاك وعملوا صالحات. يعني بفضلهم من تلاقي انهم جابوا الدين. انهم تهدوا في جناعة وفي فربنا سبحانه وتعالى بك يا لهم جنات مش جنة واحدة. طب جنات ليه? وانا توقيت. كأن ربنا بيقولك اوة. اوة اوة تشك في هذا الكلام. الله يؤكد. الله يبث كنت في قلوبنا يا اخواني. انا لهم جنات مش جنة واحدة ليه? لان الجنة دي انواع كتير والجنة دي درجات كتير يا ام محارفة. انها ليست جنة واحدة ولكنها جنات. وان نبنك اه وسال وبعد كده تجري من تحتها الانهار يعني مش تجري من تحتها انهار لا الانهار طب لما تيجي الانهار ديت لما اقول لك مثلا ايه, إيه،, إيه،, إيه، يعني إيه، انا احنا هنا في المطعم هنا بنقدم الاكل فواحد يقول ايه لا انتوا بتقدموا اكل لان في 1000 مطعم ثاني بيقدم فيقولوا لا بنقدم اكل يعني ايه؟ يعني كأن الكلام انا مش اكله مش فيها اناك كده يقولك هو ده تنداودش على بلاش هو ده اللي مش عارف ايه هو ده فتجري من تحتها الانهار يعني كأن اللي في الدنيا ده الانهار افتت ومين فيه ده ويقولك انا عندي فيلا بتطلع عن نيل انا عندي انا ساكن في البرج اللي, اللي بيطلع عن نيل على طول ده نيل فيو والشقة بمليون جنيه واغلى نص مليون عن اي شقة سنة ما بتطلش عن نيل ربنا او كاين تشاري العين اللي في الدنيا ده مش انهار يا جماعة شوية الماة اللي بتجري وتحته طوين ده انتو مشوبتوش حاجة مشوبتوش الانهار اللي الدفاف بتاعتها معوشطين الطالع في زرعك واقدر ده الدفاف بتاعتها لقلق مشوبتوش الانهار اللي تترب ايدك فيها تطلع لكمسك ماذ make make make make make make make ذلك الميا بتجري مشوبتشش الانهار ويا طالع من يا نبحة المنابع بتاعتها الفرداوس الاعلى تتفجر بالشلالات من الفردوس الاعلى الى اهل الجنه جميعا زي ما قال الفردوس الاعلى لما الدعاء الى الله والمجاهدين في سبيل الله كان سبب ان الخير بتاع الدين يوصل للدنيا كلها فالخير بتاع الانهار بيتفجر من عندهم في الجنه عشان الجنة فيها انواع الماء في الجنة ايه فيها انهار طيب وفيها عيون ها عيناني تجريان عيناني نضاختان طيب وفيها ايه كمان وفيها الينابيع بتاعت العيون دي اللي بتتفجر بيه بي وفيها شلالات ومنه تفجر انهار الجنة يبقى اذا النعيم في الجنة في قدمة التنوئة ها تجري من تحتها الانهار زراء جمع وتنوع عظيم جدا كلما رزقوا منها من صبرة رزقات قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وقوتوا به متشابهة كلما رزق منها من ثابرة رزق يبقى كلمة رزق اتكررنا تلت مرات في الآية دي بس كلما رزق منها من ثابرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقناً من قبل وقوتوا به متشابهة assid not see! المعنى فيه ثلاث معاني هنا ركزوا معايا بقى في هنا ثلاث معاني المعنى الاولاني هو التشابه ما بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا في الاسماء يعني ده اسمه تفاح في الدنيا وده اسمه تفاح في الجنه بس في الاسماء لا في الشكل ولا في الطعم طب قال هنا بقى اللي ال ال الكتاب يعني قال لك ايه قالك يعني الرمان في الدنيا اسمه رمان في الجنه والبطيخ اسمه بطيخ والمانجا اسمه مانجا طب ليه التفاح اسمه تفاح طب ليه ما الاسماء ليه يعني ليه الاسماء بقت متشابهه بقالك كده رائع جميل جدا جدا جدا ان ل... عشان يتقهر اهل ال... يوم القيامه الناس على اللي ضيعوه في طلب الدنيا اول ما يشوفوا الرمان ده رمان امال اللي في الدنيا ده كان ايه ده <تصفيق> يا على كل دي ضيعناها في طلب ثمار الدنيا ونعيم الدنيا ده احنا كنا بنحسب ان اللي في الدنيا ده نعيم كنا بنحسب اللي في الدنيا ده فيلا كنا بنحسب اللي, في اللي في الدنيا دي فواكه كنا بنحسب اللي في الدنيا دي انهار كنا بنحسب اللي في الدنيا دي عسل ولبن لم نحسب اللي في الدنيا ده نعيم ده طلع الدنيا دي مقلب واحنا شربناه يا ندمنا عشان يعرفوا ان الدنيا كانت اه مقلب يبقى ليه نفس اسماء الجنة زي اسماء الدنيا لنتذكر في الجنة الفارق بين الدنيا والجنة ونقول يا اه ده تفاح الجنة دي من جت الجنة يا ندمنا على المجهود اللي ضيعناه عشان الدنيا يبقى انت, انت المعنى زالة زيبقى عندك وممكن تستفد منه في جولة يعني تدخلي على بنت او تدخل على شاب بتقوله سؤال يا شباب ليه الطفاح في الجنة اسمه برضو طفاح ليه نفس الاسماء فهو طبعا ال الاسئلة على فكرة بتستفز الشباب ويبدأ يفكر كده فتقوله عشان الناس اما تشوف الجنة تقول يا, يا, يا, يا, يا نظامنا عشان كده من المعاني الجميلة قوي في اخر خالص التعليق عن الاية يعني في صاد 21 في الكتاب يعني بيقول لقال ابن عباس هذا على وجه التعجب يعني ايه اوتوبيا ا ا ا ا ا هذا الذي رزقنا من قبل على وجه تعب يعني ايه يعني هذا الذي رزقنا هو نتفح نحن كان مدحوك علينا دحك يا ندمنا على كل ساعة ضياناها طلب فاكهة الدنيا يا لتنا ما زلناها في طلب فاكهة الجنة وهكذا مع القصور وهكذا مع الحور اللي اتحطمت نفسي بسبب الطلاق <تصفيق> لما تشوف وجهه في الجنه هتندم قد على نفسيتها اللي اتحطمت وفرت نفسيتها للعمل الصالح يعني كانها بتقول اللي انتم مش شايفينه, اللي شايفينه ما تفتنوش باللي ما تفتنوش بالمشاهد السياحيه ما تفتنوش بمتع ما تفتنوش باللي انتم شايفينه يعني يعني فدي نقطه ان يعني هذا الذي رزقنا تقابل التساؤل للايه للتعجب طيب يبقى المعنى الاول التشابه بين نعيم الجنه ونعيم الدنيا في الاسماء فقط المعنى الثاني التشابه بين نعيم الجنه ونعيم الجنه في الاشكال يعني ايه يعني واحد دخل الجنه فبيقول لهم هاتوا لي تفاح فجابوا له التفاح فبص كده ايه ده ده مش شكل خالص. ده تفاح خالص فكل فبسط قوي وقال ده تفاح الجنه ده حاجه ثانيه غير تفاح الدنيا فقال تفاح فموا جايبين له في الجنه فالايوه هو ده الشكل اللي انا اكلته من شويه فجيه قال ايه ما بين فاكهه الجنه وفاكهه في في الشكل وليس في الطعم وليس في الطعم يبقى ده ثمرته ايه او ده مسته ايه او ده في الـ الـ الـ الـ الشكل وليس في الطعم هو المعنى الخطير بقى اللي هو في قول الله كلما رزقوا منها كلما كلما دي سيغط استمرار يعني مع كل ثمرة في طعم جديد مع كل ثمرة يقوله اوتو بيه مع كل ثمرة يتعجبوا ان في طعم جديد يبقى ده اسمه نعيم التجدد في الجنة نعيمة الت... ان كل مره نعمته جدا كل مره التفاح له طعم كل مره المانجا لها طعم جديد وتخيلوا بقى ان مع كل نوع فاكهه كده واقفين كلما رزقوا اي رزق في الجنه مع كل نوع فاكهه مع كل نوع نعيم رحله باهره من المقارنه مع كل شيء في الدنيا ومن المقارنه مع كل شيء في الجنه كمان يبقى اذا ده مهول اسم نعيم تز... تجدد النعيم في الجنه اللي هو التزايد النعيم في الجنة مراتك على طول بيتزايق جمالها زوجك على طول بيتزايق جمالها اللذة على طول بتتزايد على فكرة يا جماعة ده اه حلم بتوع المخدرات يعني ايه يعني ليه بتوع المخدرات بيموتو ها ليه بتاع المخدرات بيموت بتاع المخدرات ليه بياخد افردوز لانه بيبقى دايما عايز يحس من اللذة الاولانية فهو جسمه بيتعود prepجورة الاولانية مع بيجيب له نفس درجة اللي هيقوم بزود الجرعة. فبرضو مفيش في المرة اللي بعدها يبدل يزود لحد ما يقتل نفسه. فسبحان الله العظيم. فإلى ربنا بيش يقول لك دلاتة سبتة. ده ربنا بيقول لك دلاتة متصاعدة. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. على هذا النعيم الباهر احنا مغبودين والله يا جماعة. احنا بنلعب يا جماعة. احنا بنلعب. احنا يعني احنا بنضيع مستقبلنا الحقيقي. بنضيع انضيع النعيم الحقيقي. احنا يعني فعلا غافلين يا اخواني. يبقى المعنى التاني اوتو به التشابه بين نعيم الجنة ونعيم الجنة في الاشكال. وليس في الطعام. المعنى التاني بقى اوتو به متشابها وده معنى غريب جدا ولكن ذكر احد المفترين في تفسيره ان ان ده تشابه العمل الصالح في الدنيا مع نعيم الجنة. يبقى ال المعنى نعيم الدنيا مع نعيم الجنة في الاسماء المعنى الثاني تشابه نعيم الجنه مع نعيم الجنه في الاشكال المعنى الثالث تشابه العمل الصالح في الدنيا مع نعيم الجنه وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني ايه هذا الذي رزقنا من قبل يعني دي الاعمال اللي ربنا رزقنا في الدنيا يعني زي ما كنا بنتفنن في العبادات ربنا سبحانه وتعالى رزقنا فنون في النعيم زي ما كنا بننوع في الطاعات ربنا رزقنا تنوع في الاصناف والاكل والشرب زي ما كنا بنكاهد في الطاعة الوقت احنا بناخد قمة الراحة ده نسخة من العمل اللي احنا عملناه يعني جزاء من جنس العمل يعني كانون بيقولوا ايه ده ده نسخة من العمل ده نسخة اللي كنا بنعمله عشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذا الذي رزقنا من قبل كلمة عظيمة اهو يا اخواننا ان نعيم الجنة ده هو ده بالضبط نسخة من العمل الصالح اللي في الدنيا ومقالوش مننا عاملنا قالوا مننا رزقنا ليه لانهم فاهمين إن العمل الصالح في الدنيا ده رزق المعهد القراني ده رزق ان انت دخلت النهارده وبتسمع معانا ده الكلام ده ده رزق لينا كلنا ان ان كل ثغره ربنا يفتحوا لك ده كل باب عمل صالح ربنا يفتح ده رزق كل درس سمعتيه ده رزق كل جوله حضرتها ده رزق جربت مرة انك طاعت تحمد ربنا على جولة جولة انزلتها على درس درسة حضرته على شيت شريط, شريط سمعته على كل ركعة صلتها على كل سجدة سكتها على كل يوم صمته على كل ليلة قمتها على كل جلس الضحى عدتها جربتها جماعة تحمده هذا الذي رزقنا من قبل وقته به متشابهة تشابه نعيم مع العمل الصالح في الدنيا يبقى ده برضو معاني عميقة يا جماعة كلما رزق منها طيب من ثمرات الرزق ان قالوا هذا الذي رزقنا من قبل طب لو على المعنى الثالث هذا الذي رزقنا من قبل رزقنا اي رزقنا من الاعمال الصالحه يبقى لما ربنا يعبر عن العمل الصالح انه رزق زي المال بالضبط لازم تستفاد منه هو انت لو راح عليك فلوس بتزعل لا طب لو راح عليك عمل صالح اه لازم ازعل لا حاسب بقى خد بالك ان احيانا حزنك على ان في عمل صالح راح منك في المستقبل يعني واحد مثلا صحي فلقى كان ناوي يقوم الليل ساعة لقى لسا ربع ساعة بسا لو انت عدت زعلان هيجيلك احباط وصولنا يمتنش يبقى الحل ايه الحل ان انت يعني راح عليك ساعتين عبادة <تصفيق> راح عليك ساعتين عبادة جالك بسببهم احباط اعادك شهرين متعبودش ربنا اصلا يبقى عشان كده يا جماعة افهموا ان العمل الصالح رزق فبدل ما تقعد يتحطر نفسيتك على عمل انت راح عليك خليك عملي اكتهدي في دعاء ربنا واكتهدي في الأعمال الصالحة عشان ربنا يفتح لك أبواب العمل الصح لا أنسى أبدا يوم والله إخواني يوم بعد 25 يناير وكنت يعني تفاكرين الأزمات التفسير اللي كنانا كنا فيها فجأة صورة ومش عانتين نعمل إيه بلد مفتوحة والناس كانت غاضبة على كل شيء ونقب على كل شيء أنا فاكر يومها كان فيه درس في المسجد وكان مع مجموعة من الدعاء وانا واقف في الشارع يعني, يعني الهم يفتك بيه فحصل ايه فجأة الدنيا شتت شتة مهول يعني كانت مصه كانت حاجة رهيبة سبحان الله 25 يناير ديت رغم ان مصر كانت قبلها سنتين كده ثلاثة منزلتش فيها مطر اصلا فجأة الدنيا شتت كان الناس لما جاهرت بكلمة الحق وفجت ظالمين فجأة الدنيا شتت فكل الناس دخلت المسجد وبيت لوحدة في, في الشارع فلقيت نفسي وقف ورا المسجد في حتة خاضرة كده قاعدة استنيس بالله يا رب افتح لي باب عمل ترضى بيها عني بعدها يا جماعة ربنا فتح لي فتح في ابواب اعمال صلحة انا بقيت مزهول يا رب انا دعتك انك تفتح لي ابواب اعمال صلحة ترضى بيها عني الفتح المهول ده يا اخواننا الدعوة تفتحت لدرجة ان كان بيبقى عندي في اليوم الواحد ستة ندوات جماعية ستة ندوات جماعية يعني سبحان الله العظيم كان فتح مبين فعلا هذا الذي رزقنا من قبل. العمل الصالح رسم فبدل ما تقعد حزين عليه لا انت خلي قال لي قلبك بايه بربنا سبحانه وتعالى فيه طيب لسه فيه اه في ايه تاني بقى في هذه الايات اه اه يعني عايزين الوقتي نعلق بقى تعليقات برضو مهمة جدا للوقتي ربنا جاب ايه في نهم الجنة جاب الجمال مثلا تجرب تحت الانهار جاب اللزة والمتعة جنات بقى وتنوى جاب الشهوة ازواج مطهرة جاب يعني ايه يعني البديل الجنة. يعني ايه؟ يعني إيه كثير من الشباب يقول لك انا عايز التزم ولكن انا بحضر حفلات وهتولي البديل. فنقول لهم البديل الجنة. يعني البديل عن متعة اللي انت هتسيبيها واللي انت هتسيبها عشان ربنا في الجنة. ولازم نربي الناس على المعنى ده اني مش كل متعة في الحرام انا هجيب لك بديلها في الدنيا. لازم تضحي وما انت هتاخد على ايه مالا والدين في كل متعة الباطل. يبقى الانسان مجنون اطلا ان هو يعصى ربنا طب ليه ده دين ودنيا انما بالتأكيد يبقى فيه متعة احيانا نصطر تضحي بها عشان البديل الجنة تشتائل الجنة لازم نرسخ المعنى ده ما تنسوش ان الاية دي نزلة في المدينة المنورة في صورة البقرة يبقى التربيع على الجنة والنار لا تقص ابدا تستمر حتى وتيبقى فيك صورة المدنية والجهاد والدعوة ما ايات كلها تبقى علوة وهمة لا لازم كلام عن الجنة والنار اوعي مهما اشتغلت ومهما بفوت حليك في الدعوة طبطالي سماع عن الجنة والنار عاهد ربنا الوقتي ان كتاب زي كتاب العظيمتان ده هيبقى زاد ليكي طول حياتك ان تفسير الجزء الثلاثين ان الارتباط بقيات الجنة والنار بيهيبقى ما انا طول حياتك طيب يعني طبعا المؤلف بقى ع 18 في آخرها لهم فيها ظهر من دانس الطباعة المنف العديد والدانس التات مما يكتسبن بأنفسهن ومن سائر عيوبهن ومثالبهن وخبثهن وقيدهن ماشي جميل جدا طبعا أنا مش كل النساء كده جميل جدا يبقى إذن إيه يبقى إذن التعليق الأخير بقى جماعة وهو إيه الحاجة اللي في أول آية عن الجنة وفي أول آية عن النار يعني الوقتي دي أول آية عن الجنة ودي أول آية عن النار ان ربنا قال النار وقودوها الناس والحجارة فكرة المرة فات قلنا ايه قلنا يبقى نار الاخرى ربنا بيقول ماش داي نار الدنيا خالص ايه وقت ان مستشفى الحريق والمناظر اللي بتشوفوها فيها والحروق الكيميائية وحروق الكهربا والعزو بالله ربنا يحفظنا يا رب ان دية دي نار الاخرى خالص طب وبرضو نعيم الجنة هنا مش زي نعيم الدنيا خالص هو ده هو ده اللي كنا مدحوك علينا في الدنيا من الشيطان وبيقول لنا ان الدنيا دي فيها نعيم وطلعت الدنيا دي مقلب يبقى اول ايه نار بتقول لك نار الاخلاق مش زي نار الدنيا واول ايه عن الجنه بتقول نعيم الجنه مش نعيم الدنيا يبقى من اولها كده لازم قلبك يتخلص من الدنيا وتتحرر من الدنيا يبقى مقصد الايه لا تتعلق بالدنيا لا تتعلق بالدنيا كل نعيب وهمي وعذاب وهمي ده مقصد اول ايتين عشان لما قلوبنا تتحرر من الدنيا هنبدا ننطلق انطلاق هائل في طلب العمل الصالح والدعوه الى الله ودار الاخره انت مشكلتك ايه دلوقتي مشكلتك انك شايله ومبنتشيله ومف انت مش عارفه تنطلق في التربيه وفي الدعوه صح مش عارفه تنطلق انك تربي ايمانك وانك تشتغلي في الدعوه ومش عارفه تنطلق في العباده يبقى لما قلوبنا تتخلص من هم الدنيا ساعتها في العباده طب يا لو اوتوا متشابها كان معناها ان الطعم واحد يعني مش معناها ان سماري الجنة متشبه في الشكل انها مختلفة في الطعم معناها انها متشبه في الطعم كمان يبقى معناها ايه, إيه دايما يعني ايه يعني سعدت وروحي مطعم مثلا جميل اوي فتاكل حتة اكلها ما حصلتش تقومي على الجوزك مثلا او اهلك تعالوا, تعالوا بقى مأكلكم ما في حتة مصعب يقوم النهاردة الطباق مزاجه وحش يقوم مقدم لك ايه اكل وحش طوالي مكسوفة هادي اليوم له بيض يبقى اذا الحفاظ على مستوى الخدمة ده اي محل نجح في الدنيا يبقى ده نعيم اصلا يا جماعة ان مستوى النعيم في الجنة ثابت ما بيقلش واخدين بالكم الحتة التانية إن, ان يعني مثلا ايه روحتي في محل كده كلت اكلت حمام ما حصلتش فانت رايح المرة تانية نفسك ايه نفس اكلت الحمام بنفس الطعم يبقى اذا ثبات الطعم ده من ضمن برضو انواع النعيم كلام جميل قوي غير برضو ان تفاح الدنيا مرة, مرة بتلاقي طفاحة حلوة ومرملة ومرة بتلاقي طفاحة مش قادرة تكلئها ومجرمزة انما في الجنة مفيش حاجة واحش يعني كله واحد كل واحد في الجمال كل واحد اي اي اي يعني مش في الطعم بقى كل واحد في المتعة كل واحد في الروع كل واحد في اللذب فطبعا انا عايز الوقت ابص في الشاشة بقى وكل واحد فيكم يقول لي ايه اكبر معنى اثر فيه في الاربع صفحات اللي احنا اخدناه يلا رجالة يلا اخواني يلا اخواتي انا مش هجمل حد منكم اللي ما عاشي انا مش هعلى على تعليق اصلا. يعني اللي احس انه انه كتب تعليق. مش بابني على تحضير انا يعني بص يا جماعة عايزين تشوها جد بقى خلاص. ده احنا النهاردة المرة كان في المعهد اللي دعوة ده. قالوا من انت له اسطهمهم الدعوة وافرحوا وابشروا يا رب. اللهم اننا اعوذ بك من الهم والحزن يا رب. الواحد والله يا اخواني من اكتر الادعاء اللي بيدع ربنا بيه. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. ان انا ما شاكل بالي ابوهم والاخ الفلاني ما ترباش والاخت الفلانية بتنتكسها وإن... يا سلام. ما معنى تشابه النعيم بالعمل الصالح طبعا معنى جميل. يعني ايه يعني زك اللي خير. ما اكتر معنى اكتر فيك يلا. نعيم الم... الجنة المتجدد يهون علينا كدر الدنيا المتجدد جميل. ما شاء الله. معنى جميل نعيم الجنة المتجدد يهون ك... الدنيا المتجدد فعلا لان يعني تحملوا قدر متجدد فاخدوا نعائم متجدد وكمان دعب انا قلت كده وبرضو شهوات الدنيا متجددة على فكرة جماعة كل شوية يطلعوا فرجان جديد في المعاصي فانت صبرت على برضو شهوات متجددة فاخدت نعائم متجدد جميل جدا صلى الله سبحانه تعالى وبرضو لان الانسان كان بيجدد فتحته دايما فهو بيعمل عمله طلعه متجدده فبرضه نعيم متجدد لانه ما كانش بيقف عند مستوى على طول بيرتقي زي ما اتكلمنا عن سوره مريم في قصه مريم في سوره مريم ان على طول كانت في ارتقاء مستمر عشان كده ربنا اختارها هذا يجعلنا نستحضر اللذه ونحن نعمل عمل الصالح جميل يعني متيالي يعني يعني نفس يعني برضه كان نفس التعليق قبل كده من نفس النيك نيم يعني ساعات تحسوا ان في اخوه واخوات كده عايشين مع معاني معينه هذا يجعلنا نستحضر اللذه ونحن نعمل عمل الصالح ان احنا يا جماعة نبقى فرحانين واحنا شغالين فرحانين واحنا شغالين في الدعوة يا سلام يا رب يا رب ملأ قلوبنا بالفرح بك يا رب زي العذاب ما متنوع في النار برضو النعين متنوعة متجدد جميل جدا لاتنين العمل الصالح رزقه فلا تجعل الشيطان يقنتك تفاوات طاعة بل استمر واسأل الله تعالى الفتح الله جميل جدا اختنا الموحدة ان بدل عمل الصالح رزق على فكرة يا اخواني انت ممكن الوقت تفرعي 50 استنباط على كلمة ان العمل الصالح رزق يبقى اذا ما تحبطيش العمل الصالح يفوت عليكي ليه رزق وراحه مش رزقك هتعملي ايه للاغرب اذا الشاب ما يحبطش لما يبقى نفسه في صغره وما يتفتحلوش فيه يا عم مش رزقك زي واحد كان نفسه يبقى مهندس وما طلعش مهندس يا عم مش رزقك ارضى بقى رزقك في باب ثاني الله شوف الباب اللي ربنا رزقك بيه ده رزق ربنا اللي بيقسمه يبقى اتسرع عليها لما تشوف اختك اتفتح لها في باب ما تزعليش وتقولي دي تبقى زيها انتوا برده هيتفتح عليكوا الباب تاني اللي رزق الجماعه في الدنيا هيرزق الجماعه في الدين واللي ادى في الدنيا هيدي الجماعه في الدين يبقى معنى ان الرزق ديت ات... معناها تعلق القلب بالله في الفتح في العمل الصالح ده حاجه عظيمه جدا يا جماعه وان احنا نسال الله الفتح في العمل الصالح بس بتوسل يا جماعه تستغفر ان المعامله ينفد ده المتجدد وان ان دخلت وانا جوت يعني جميل ماشي يعني بتقلم عنها التجدد أنا برضو مش عارف أقرها بالزبط كلمة وبشر كأنك بتقول استبشر بس أصبر وهتشوف الفرج ومش أي نعيم, نعيم يعني إيه أصبر وهتشوف جميل قوي يعني أصبر وهتشوف دي تعليق طيب إيه إيه بالصالحات يعني آه أنا حاس بس أن الكلام يعني الخط في حاجة شوية طيب الآية اللي, اللي بعدها عجبني وصف أعمال الخير بالصالحات لأنها بتصلح حال المؤمن في الدنيا وأتصلح دينه وأتصلح آخرته وبالتالي فهو هيكون من الصالحين مجرد الله سبحانه وتعالى أنا بيعجبني والله جماعة يعني اللفتات جميلة عندكم يعني بتقول وصف الأعمال الصالحة بالصالحات لأن هي بتصلحك يعني كأنها مصلحات يعني يعني كأنها بتصلح لك أحوالك في الدنيا الله والله معنى جميل وتصلح لك دينك وتصلح لك أخيرتك وكمان بتخليك صالح لأن تجول الله في الفردوس الأعلى جميل جزاك الله وخيرا أول آيات حدثت عن الجنة في القرآن بدأت ببشر من البشر من البشرة والفرح قدر الكتاب في العمل الصالحات في الجنان. الله يعني بنت الاسلام بتقول درجات درجات كتير جدا متفاوته منها وبين بعضها درجات عند الله على قد حظك من عمل الصالحات على قد من مبشر وعلى قد حظك من, من امل تعبنا من الدنيا وعاوزين نروح لربنا ونشوف الجنه بقى يا رب يا رب ثانيه يا رب ومن نوطى على رسوله فقال اننا نعوذ علم اطر فيه جدا قال الصحابي وتوفر بعده مره هنا وسلم هل ترى تكون رفاقه في الجنة يا يكون البديل في الجنة جميل اول اكتر معنا نفكر بعملية لا نبكي على اللبن المسكوبة نصرها في الطاعة ما شاء الله ام جوارية بدأت تفهم المعنى اللي انا عايز ان يا جماعة انا عايز اوصل لكده يا جماعة خلاص رزق وراح ساعات مسلا ابقى هموت من الحزن ان مسلا فات علي يا درسك نفس احضارة او فات علي يا جلسك نفس عودة او او فالاية دي رياحة قلبي يا ما بتبكوش على لبن المسكوب مش رزقك يلا في الطعاط بقى بدل ما تحبطي ان راح عليك القيام ليله تقعدي ثلاث شهور غير عقلاني يا جماعه كلام غير عقلاني يا جماعه التربيه العقليه, التربية العقلية من اكثر انواع التربيه يعني نفسي ان احنا الله ربنا في خمس احاسيس التربيه العقليه التربيه النفسيه التربيه الفكريه التربيه القلبيه التربيه الشخصيه التربيه الشخصيه ما تزعلش عمل صالح قال لك انك رزق اجتهد واترك ان لله جنة في الدنيا من دخلها دخل جنة الاخره ماشي جميل جدا يعني ان في في الدنيا جنه في الاخره تفكير دائم في الجنه يصغر في فعلا فعلا بيخليك فرحانه نعيم الجنه خالص فلا تحزن ان يزول بعكس الفرحه الدنيويه فصح ما تزول <تصفيق> كلها افراح بالعكس اللي انا مش بيزول ده بتسالى في حزن اصلا ابنك اللي كنت فرحان بيه ممكن يموت كده لن ترك شيء الا عوضه خيرا من لما ترك اشياء في الدنيا اه ربنا فعلا الله خير. اي عقبة صعبة وجدتها في حياتي سأقول صبرا يا نفس ما هي الاسوائعات احنا رايحين الجنة يا رب الجمع بين نعيم النفس والمادي في وصف الجنة جميل جدا انه فعلا نوصح وفوقنا فهما ايضا تجدد نعيم الجنة وتنوعه يحرر القلب من الدنيا ودفع الانسان لتنوع العمل الصالح ان اللي شلك الوقت عن العمل الصالح انك انت شاهل اهم الدنيا ان شلك عن قيام الليل ان انت شغال... انا مش شاهل اهمة هيألك لو فعلا قلبك اتحرر نظرت لك ما في بطن محررة هتلاقي نفسك بقيت صاروخ منطلق في الاعمال لتزوق لازلت الجنة التي لما سيئ لها اجتهد عشان تدهو اي بقى جميل جدا رابط تلخصك شان اليوم ايش جنزك ونخل معنا اثر في القولة على صورة التحليم فلننسى معنا اهلنا فندعم للعمل الصالح حتى ينجو جميع من المخل جميل جدا فطح باب للطاعة يفتح ابواب الطاعات يعني الطوع بتجيب طعاضع ده جميل جدا الرزق بيجيب رزق سبحان الله كم استشعر اسم الله الكريم الاكرم اي والله ما في الدنيا فاني وما في الاخره ما في الدنيا فاني وما في الاخره باقي ومتجدد فلو أضيع الباقي متجدد فاني ال ال الهالك من ار جميل من ار تنوع نعيم الجنه بالاكتشاف في, في العمل الصالح ايوه اللي عايز يتنوع له في جناتنا وينوع في الدنيا جميل جدا ربنا يرضى قط الفطيره ونوصل بسرعه ولا نظل تائهين كثيرا يا رب يا رب ربنا يدينا خط سير يا رب إيه إيه لا تيأس فالراحة في الجنة فقد قال الله لقد خلقت الانسان في الجنة جميل ان الراحة في الجنة إيه طيب إيه إيه نعيم الجنة انتخلص من نروم الدنيا وانتفرغ للدعوة الى الله وفي فرق من نعيم الدنيا ونعيم الجنة حتى لو فيه تجاوب في الشكل لكن اللازمة مختلفة ومتجددة جميل جدا جزاك الله خيرا لنا يأس في الجنة امن وعمل الصلاحات المنوعة في الدنيا فرقاهم الله بالنعام المتنوعة ايضا في الجنة جزاك الله خيرا تعالي قد طيبة ان لما نشترف في الاسمار السمار في الجنة مع كما الاختلاف في الطعم الان قلة تحتلت لنا نقصة منقصة عكس الجنة حيث التامن لذة وتلام النعمة فلننظر الجنة انا فرحان بتعلاقك اه جماعة والله نعيم الجنة وتنواتك دور جميل جدا والله ان موضوع التجدد ده ونصبر على الفئة اللذة مجرد ان اسمع البشرة هو فوز ودخول كل الجنة قمة النعيم جميل جدا اه اه اه مش عارف اقرأ برضو احيانا اه كتابات بتبقى ايه الجنة فين التعليق بقى هو ده اللي تحت ده طيب خلاص نكمل عما يوضح ساعة الغرور ما تستقلش نضيع الوقت الفم وحزن وغفلة ومعصية وانما هي ساعة فنجعلها في طاعة الله جميل جدا تذكر الجنة بمثابة البنزين للعمل الصالح سعلا جزاكم الله خيرا ربنا رزقهم بالجنة لأنهم مش بس أمنوا برسوله وصدقوه لكن الأم الأهم أنهم طبقوا التصدق ده عملي فعلا جزاكم الله خيرا لسه في تعليقات بقى كما أن النار مخيفة في الجنة جميلة وكما أن النار خسارة ما بعدها خسارة فإن الجنة فوز ما فوز ا لو أن كل مصائب الدنيا طرحت على انسان وانتهى به الى الجنه فهو الفائز الاول ولو أن كل نعيم الدنيا كان بيد انسان وانتهى بالامر الى الجنه فهو الخاسر الاول ربنا يحفظك يا رب حسيت ان برغم الهم والحزن والاكتئاب مجرد السماع عن الجنه تتحرك بي الاشواق فيفرح القلب هذا مجرد السماع فكيف بالعيش فيها الله جميل جدا اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب اللهم امين يا رب اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب اللهم ارزقنا في الفردوس الاعلى يا رب ولذذه النظر فعلا اذا كنت سمع عنها بيخلق الله خيرا ربنا يشفي كل الامراض يا رب ربنا يشفي يا رب ربنا يشفها رب ويعافيها جميل جدا اه الموحدة قالي الكلام برضو جميل بتقول بيحنا بننسى نحمد ربنا على الفتح دي علينا من الطاعة وبنصل لربنا فتح بيها لغيرنا فانقطع الفتح فعلا يا ما ناس خسرت اللي في ايديها لانها طبعت في اللي في غيرها من الصغور وما قدرتش اللي في ايديها فرح عليها. اه حلمت بتقول انظري لسما في نظرت وجدت اسم الله مكتوب ومضيء. يا رب ربنا رزقنا التضبر في الخلق يا رب. اللهم امين لا تهلك نفسك. بشكل الدنيا في خطط مش اي حد يدخل الجنه ما شاء الله جميل كلام جميل وتعليقات جميله ربنا يحفظكم يا جماعه ويبارك فيكم انا مضطر بقى منة الله تعالى تعليقات جميله ربنا يبارك فيكم ولكن هنضطر بقى ان احنا ننتبه بقى الكلام ده بقى لو اثر فيكم جد اخرجوا دلوقتي جوله جميله كده تاثر في قلوبكم اللي مش قادر يخرج جوله يقوم دلوقتي يتفضل يصلي ركعتين طلب الجنه من الله الفردوس الاعلى الله ربنا يبارك فيكم المره الله باذن الله صوره النساء ومن الله ورسوله كما الذين الله عليهم صوره النساء انما النساء يعني نكتب فوق النساء دي الايه النساء اهيت وبعد كده الايه بتاعه صوره ص 21 ومن يطع الله والرسول فاولئك هم الذين الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اليك رفيق دي سوره اكتب عليها سوره الانعام وبعد كده ص 23 قال تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا وكانوا مؤمنين دي سوره الانعام اكتب سوره الانعام وبعد كده بقى ايه اقفله عند الايه ديت احنا هناخد لهم دار سلامه عند ربهم ليه لان لو دار سلامه عند ربهم هو عمل بعدها تعليق خد خمس صفحات خمس صفحات تقريبا فاحنا هنسيب دي بقى لبعد كده انما المره دي هناخد ايه هناخد الاية بتاع صورة النساء وأول اية في صورة الانعان يعني هناخد صد واحد وعشرين وصد اتنين وعشرين وصد تلاتة وعشرين صد واحد وعشرين وصد اتنين ربنا اسнакомكم ربنا يحفظكم ذكروا يا جماعة ذكروا أنتم تجاهدوا التعليقات اللي انتوا بيقولوها انا انا مستخصر اخوان5 انا مستخصر ان التعليقات اللي انتوا بتقولوها олнدي دي اه اه يا جماعة انتم لو الله بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا شرح الصدور بتاعكم لطلب العلم ولمذاكرة التفسير والفن الدعوة ربنا شرح صدوركم انكم تبقوا انتم اكبر مجموعة جميعا يعني كان لاول مرة في حياتي بشتغل بفضل ومنة الله في المسجد وفي ادنت مستوى سنة اولى التزام بحقه حقيقي يعني مش بقدة دروسه حظية السلام عليكم وعليكم السلام لا ده مستوى سنة اولى التزام اللي بيحصل ده جميعا بفضل ومنة الله تعال وتمشين اللي, اللي بيديها لكم اخوانكم ربنا يحفظهم دكتور محمد جهوده ودكتور محمد عبد الرحمن م... واخونا الفاضل الحبيب محمد مرسي ربنا يحفظه ويبارك فيهم جميعا يا جماعة شدوا حيلكم يا جماعة اجتهدوا يا جماعة اجتهدوا اللي يفوت عليه المعهد مرة يقوم يرجع تاني ويكمل باذن الله ومن المرة الجاية ان شاء الله هناخد النص الاول من صورة النازعات وهناخد ثلاث صفحات من كتاب العظيمتان ربنا يسددكم ربنا يفقركم في دينه افهموا قيمة اللي انتم بتعملوا ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع تخيال الملائكة الوقتي فارشالك طريقك باجنحتها تخيالي انك ماشي في طريق مفروش باجنحه الملائكه يلا يا اخواننا شدوا حيلكم لو تعرفوا ثواب اللي انتوا بتعملوه ده عند ربنا لو تعرفوا ايه ديت اللي انتوا بتعملوه ده في مستقبلكم انا شايف قدامي في كل اخ وكل اخت قاعدين قدامي بكره هيبقى داعي الى الله ان شاء الله بكره هتبقى مربيه باذن الله تخرج ابطال مربيه في بيتها وبره بيتها مربي في بيته وبره بيته داعي الى الله في كل مكان يلا يا جماعه شدوا حيلكم ربنا فاتح لنا بفضله وتعالى وحضروا النص الاول من نزاعات تفسير ان كثير بتحقيق الشيخ احمد شاكر أو اي تفسير عندكم بقى او ظلال القرآن يعني اي تفسير عندكم يلا يا اخواني في الله عشان ان شاء الله بعد صورتين ثلاثه كده بنعمل مراجعه كبيره ونعمل امتحان كبير بقى يعني ان شاء الله ويبقى في بقى جوائز ويبقى في حاجات تشجيعيه حقيقية باذن الله سبحانه وتعالى يبقى الموضوع فتح علينا من ربنا ربنا يسعمكم ويشرح صدوركم لطلب العلم خافوا من الشيطان يا جماعه الشيطان بيتجنن لما ملتزم او ملتزمه يطلب علم. صورة الكافي في قصة اصحاب الكافي اللي عبدوا وصاحب الجنتين اللي دعا وموسى والخضر اللي طلب العلم وزقر اللي, اللي جاهد الشيطان لم يذكر في الاربع موسى اللي راح يطلب العلم يجن طالك عشان كده اخوانا احنا معانا احنا معانا عدد كبير ما مش موجود معانا النهارده يبقى كل واحد فيكم عارف واحد ما جاش معانا النهارده وكل واحد فيكم عارفه واحده ما جتش معانا النهارده يتصلوا بيهم يقولوا لهم اوعوا الشيطان يعطلكم اوعوا الشيطان يقفلكم عن طلب العلم بعد ما ربنا فتح طريق طلب العلم وبعد ما ربنا فتح لنا طلب العلم بنبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الله الساعه 10 ان شاء الله باذن الله هنبدا في درس الصلاه افتح لي قلبك وافتحي قلبك ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن مشاكل الاخوه والاخوات مع الصلاه باذن الله ربنا يسعدكم وي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ولا لا استغفرك وطلبك